وََّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَ لَيْهِ رِزقَه فَيَقُول رَبّ أَهَانًا كَلَّ بَلَّ لا تُكْرمُونَ اليتِيم وَلَا تَتحظُونَ على طَعَامِ المِسكم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا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 فَيَوْمَ إِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ